وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَا نُعْمَى دَارُ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 الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ قَائِمِينَ يُنَادُونَ يَا مَلَائِكَةُ مَا هَٰؤُلَاءِ وَمَا هَٰؤُلَاءِ ۖ قَالُوا هَٰؤُلَاءِ عِبَادُ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَوْيَاتِ يَأْمُرُ رَبُّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَهَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ سہی وقل وی ن چوپل مہم دودھ نخمولا من دونه من شيء كذلك فعل الذین من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبین ولقد بعثنا في كل أمة رسول لنعبد الله واجتنب الطاغوت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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَا وَعْذًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ تَفَرُونَ انهم كانوا كاذبين انما قولنا لشيء نذا اردناه ان نقول له كون فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولا اجر لا اخره اكبر لو كانوا يحلمون الذين صدقوا على ربهم يتوكلون وما ارسلنا من قبلك الا رجال يوحى اليهم فاسالوا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 أَفَا مِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا سَيِّئَاتٍ أَن يَخْطَفَ اللَّهُ بِهِمْ لُرْؤَى أَوْ يَأْتِيَهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَا تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ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 ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يطافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يومرون